من ذلك خدمة الإسلام وخدمة السنة وشرفة السنة ثم بعد ذلك أنك سلوه من سلوه الله كانت أعلى من الجلو وأوض وحبا فيها الله حبا هو أعلى من نوع هذا مهجب من الله هذا مكتب, هذا مكتب من قال يعني الله في كل مكاتب أكتب الله الله يقول على عرض السواء ويقوله هو عائل عريم لأنه ليس حدوك له الطيب وأعمل الصلاة في الأرض أكتب القرآن حكوم الكبر Nej, det är